فذكروا بعض الاعتذار لأنفسهم والآيات عظيمة المعنى قالوا وَأَنَّا ظننا أَنْ لم تقول الْإِنْسُ وَالْجِنُّ على الله كَذِبًا ربما كان المعنى أن الذي منعنا من أن نسلم قديما ونؤمن قبل أن نسمع القرآن أن ما سمعناه عن الله ما ظننا أن أحدا من الخلق يجر على أن ينسب إلى الله جل وعلا الكذب لكن لما سمعنا القرآن علمنا أن هناك من ينسب إلى الله جل وعلا الكذب وأن هذا واقع حقا في الناس وأن ظننا أن لن تقول الإنس على الجن أن تقول الإنس والجن على الله كذبا ثم ذكروا أحوال العباد وكيف أن العباد لا يخشى بعضهم لا يخشى الله ويخشى من دونه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه من, حق من جعل أحدا بينه وبين الله يعظمه ويبجله ويظن أن الأمر من لدنه أحاله الله جل وعلا إلى ذلك الذي توكل عليه ولجأ إليه فهلك الفريقان قال الله جل وعلا فزادوهم رهقا ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من أدبهم قال الله عنهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فأنت تلحظ أنهم لما ذكروا الشر نسبوه إلى غير إلى ما لم يسمى فاعله لم يقولوا أن لا ندري أشر أراد بهم ربهم لكنهم أتوا بها لما يسمى عند النحاة إلى الفعل الذي لا يسمى فاعله أي بنوه للمجهول وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض فلما ذكروا الرشد والخير والفضل والصلاح نسبه إلى رب العالمين أم أراد بهم ربهم رشد والأدب مع الله قال بعض أهل العلم هو الدين كله الأدب مع الله هو الدين كله كما قال الخليل عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين فنسب الكل إلى الله لما ذكر المرض ذكر الداء قال وإذا ملت فهو يشفين فنسب الشفاء إلى الله والمرض إلى نفسه مع علمه أن الداء والمرض لا يكون إلا لا يكون إلا من عند الله لا يكون إلا من عند الله لكن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم نقول في دعائنا ربنا الخير كله بيديك والشر ليس والشر ليس إليك الخير كله بيديك والشر ليس إليك ولذلك من مما يقع فيه بعض الناس إذا دعا قال اللهم يسر ولا تعسر الأول أن يقول اللهم يستدني للعسرة وجنبني العسرة اللهم يسترني للعسرة وجنبني وجنبني العسرة والمقصود وأن في هذه الآيات دلالة على أدب الجني مع ربي متباركا و...